الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين المتن. يقول المصنف رحمه الله والمستثنى إلا من كلام تام موجب نحو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 اولا ذكرنا ان أن اسلوب الاستثناء لابد فيه من مستثنى منه وحرف استثناء او اسلوب استثناء ومستثنى هو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 وينقسم أو قبل هذا إذا حذف المستثنى منه ولم يذكر لا يكون, المستثنى لا يكون الاستثناء إلا سالبا إلا منفيا ينقسم الاستثناء باعتبار النفي وعدم النفي إلى قسمين تام آه عفوا موجب و أو منفي ومثبت المنفي هو المسبوق بالنفي أو الاستفهام والمثبت هو هو غير ذلك نعم إذن إذا ذكر المستثنى منه فهو على وجهين هنا ذكر المستثنى منه فوا اذا تا تمر فايما يكون موجبا اي مثبتا قام القوم الا زائدا واما ان من يكون منفيا ما قام القوم الا, إلا, زيداً. فاضح؟ إلا زيداً. هذا لو حكم وهذا لو حكم كما سيتبع بعد تتمت التقسيمات اذا عرفنا ان الاستثناء ينقسم الى تام اه ينقسم الى تام باعتبار ذكر المستثنى منه الى ناقص باعتبار عدم ذكر المستثنى منه اذا ذكر المستثنى منه فاما ان يكون موجبا يعني كلام غير منفي واما ان يكون سالبا يعني الكلام ماذا منفي اذا لم يذكر المستثنى منه فلا يكون الا هنا عدم ذكر المستثنى منه لا يكون قال النحويون لا يكون إلا منفيا وهذه المساله فيها كلام فيما ياتي ان شاء الله واضح الان إذا ذكر المس... إذا, ع... اذا لم يذكر المستثنى منه فلا بد من ان يكون الاستثناء منفيا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 متصل واما ان يكون المستثنى منه من غير جنس المستثنى عفوا واما ان يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فيكون ماذا منقطعا قام القوم الا حمارا قام القوم الا فرسا واضح إذا فهو ماذا منقطع لماذا منقطع لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فالفرس ليس من القوم ليس من جنسه واضح لو قلنا جاءت الحيوانات الا فرسا فهو من جنسها لو قلنا جاءت الحيوانات الا حمارا فهو من جنسها مفهوم هذا هذا باختصار التقسيمات الان الاحكام تابعوا معي في الاحكام اذا كان الاستثناء تاما بمعنى ان المستثنى منه ذكر القوم قام القوم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 أو مقاطعا يعني أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منهم متى هذا إذا كان الكلام تاما موجبا ذكر يعني في أقصى درجات الكمال في هذا الكلام ذكر المستثنى منهم والكلام ماذا تام كل شيء على الأصل فيج... فينصب المستثنى منه آه عفوا المستثنى وجوبا ليهم هل هو من جنس المستثنى منه أو ليس من.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 وينظرون إلى, الحكم... إلى الكلام باعتبار الانقطاع والاتصال الآن واضح الآن هنا لا ننظر إلى انقطاع والاتصال سواء كان من جنسي أو ليس من جنسي نحن الآن في الوجه الثاني وهو الكلام تام ولكنه ماذا؟ منفي وهنا ماذا؟ منفي هذا الكلام هذا إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا إما أن يكون متصلا يعني أن المستثنى من جنس المستثنى منه وإما أن يكون منقطعاً يعني أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهنا ننوجها من الحكم واضح الآن الوجه الأول إذا كان متصراً نعم في حاس انقطاع نعم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 ومنقطع انظر هنا لا, يظل... لا يظل الانتصال وانقطع هنا هنا فالمتصل عندما دون تفصيل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 وإما أن يكون بدلا من المستثنى منه مثال أو أمثلة ما قام القوم ها إلا زيدا وزيد إذن نلاحظ هنا الكلام تام منفي متصل واضح الان إذن يجوز الوجهان يجوز النص ويجوز ماذا لا نقول الرفع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 البدليه ننظر في المستثنى منه ما حكمه نعطي ذلك الحكم لي؟ لمن للمستثنى فنقول القوم فاعل مرفوع اذا زيد المس... ماذا بدل من القوم مرفوع الرفع والضمه الظاهره على اخره ايهما ارجح البدليه ومنه قوله تعالى ما فعلوه الا قليل قرأ من قرأ بالرفع ها لا من قرأ بالنصب الأكثر على على الرفع من قرأ بالنصب هم اظنه ابن عامر ابن عامر ابن عامر ها ابن الا زيد نعم واضحنا هذا في الاول اذا كان منقطعا اذا كان الك نعم متصل هنا منقطع او نمثل وسط التمثيل نقول ما رايت القوم الا زيدا ما رايت القوم الا زيدا زيدا كيف نعرفه ينصب على الاستثناء على الاستثناء جواز النصب على الاستثناء او النصب على البدليه فنقول قوم مفعول به منصوب وزيدا مس... بدل من القوم منصوب ونصب فتح الله عليه ايهما ارجح النصب على البدليه لاحظوا انه منصوب منصوب لكن أو النصب على البدليه ماذا ارجح م ما مررت باحد الا زيد زيدا نعم الا زيد ما مررت باحد الكلام تم تام منفصل اه عفوا منفي منفي متصل متصل يجوز الوجهان مع ترجيح البدليه ما مررت باحد الا زيد زيد بدل من احد مجرور وجرور كسر الظاهر على اخره زيدا مستثنى منصوب ونصبه الفتحه الظاهر على اخره هكذا طيب كيف المعنى لا الاتصال والانفصال لم افهم سؤالك لا هو الحكم هذا هو لماذا رجحوا النصب لماذا رجحوا البدلي؟ عفوا اكثر كلام العرب على البدلي. الترجيح الاحكام هذه مبنيه على كلام العرب لاحظ جيدا يقولون يجوز الوجهان سمع هذا عن العرب وسمع هذا عن العرب لكن الأكثر هو الذي يكون راجحا فأكثر العرب في إذا كان الاستثناء منفيا متصع عفوا م... تاما منفيا متصلا ماذا يرجح... يتبعون يعطون المستثنى ماذا حكم المستثنى منه هذا في أكثر كلام العرب وربما يأتي القرآن مخالفا لأكثر كلام العرب فيعطى الحكم لمن للأكثر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 تعكس المسألة تعكس المسألة إذا كان منقطعا إذا كان الاستثناء منقطعا يعني أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ما قام أحد إلا رسل وإن كانت أحد قد تدخل فيه في ما قام القوم ما قام القوم إلا فرس فرسا هنا هل يجوز الوجه لا لا بنو تميم يجوزون الوجهين نعم هو كلامه صحيح يرجحون بمعنى يجوز الاخر يجوز بج الاخر يرجحون يجوزون الوجهين من وجهان البدليه والنصب لكن هنا يعكسون المساله يرج يجا يرجحون ماذا النصب على الاستثناء الحجازيون وجوب النصب لا يفرقوا واضح هذا وجوب ماذا وجوب النصب في ماذا في الانقطاع إذا ما قام القوم الا فرسا على مذهبي من الحجزين فرسا مستثنى منصوب وجب النصب ونصب الفتح الظاهره على آخره على مذهب التميميين فرسا فرس يجوز في الوجهاء يقولون فرس بدل من القوم مرفوع ورفع الظم ظهر على آخره فرسا مستثنى منصوب ونصب الفتح الظاهره على آخره أيهما ارجح ايها التميميون يقولون النصب على الاستثناء ارجح واضح هذا؟ ما قام القوم ما رأيت القوم إلا فرسا ما رأيت القوم إلا فرسا ها طبعا حجازين يكفي الحكم واحد بنو تميم النصب على استثناء أرجح ويجوز النصب على البدليه ما مررت بقوم بالقوم إلا فرسا إلا فرسا إلا فرسا بدل من القوم مجرور وجره الكسره الظاهر على اخره فرسا مستثنى منصوب ونصب وفتح الظاهره على اخره الى هنا توقفنا إذا هذه مراجعه هذا التفصيل واضح او غير واضح إذا طال عهدكم بالاستثناء تنسى هذه الحكم ثم قال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 مذهبوا إلا آل أحمد واصل الكلام ما لي شيعة إلا آل أحمد هذا أصل الكلام ما لي شيعة إلا آل أحمد وما لي مذهب إلا مذهب الحقي وهنا قدم المستثنى على المستثنى منه فيجب أن نصب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 بخبر محذوف وجوبا مقدم وجوبا لماذا تقدم وجوبا لأن المبتدأ نكره ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر عليها تذكرت نعم إذن ما لجاء لي لام مليا جار مجرم تعلقان بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن ما كائن ما كائن لي وما حرف نفي إلا حرف استثناء الا مستثنى منصوب وجوبا ونصبه الفتحه الضاره على اخره ومضاف احمد مضاف اليه مجرور وجره الفتحه نيابة عن الكسره لانه ممنوع من الصرف بسبب علتين هما العالمية وزن الفعل احسنت شيعة مبتدا مرفوع مرفوع الضم الظاهر على آخره والبيت الآخر مثله الشطر الثاني مثله وما لي الا مذهب الحق مذهب أو مذهب إذا إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ماذا وجب نصب المستثنى وجب ماذا نصب المستثنى مثال من يعطينا مثال ما قام. إلا زيدا القوم ما قام إلا زيدا القوم سواء كان متصلا أو منقطعا ما قام إلا حمارا القوم ما رأيت إلا زيدا القوم ما مررت إلا ما مررت إلا من هذه صعبة ما مررت لاحظ لماذا أشكل ما ما مررت بأحد إلا سبحان الله قاب عنكم الحكم قبل قليل كنت اقراه ما, ما مررت بأحد إلا لاحظوا زيد زيد زيدا زيد. لماذا زيد هنا الباء ليش ليست هنا هو انت دائما تزيد لا لا ليست زيد الباء لاحظ جيدا هذه الباء التي تعدى بها الفعل مرة مر بزيد فلما مر لاحظ شوف هنا لاحظ هنا انظر ما هذا الكلام تام او لا تام ذكر او مستثنى منه من في من في من في او لا من في إذن فيه ماذا الوجهان نعم وهو متصل هو ماذا متصل ترجيح ماذا ترجيح ماذا ترجيح البدليه, البدلية. البدلية. مع جوازي ما مررت بأحد إلا زيد إلا زيدا زيد بدل من أحد لأن نقدم المستثنى على المستثنى منه إذا تقدم وجب ماذا وجب النصب إذا لماذا أشكال ما مررت إلا زيدا بأحد كيف That's the قليل الاستعمال فقط a نعم. words, but نعم يتعدى few words, فقط. ما مررت few زيدا Yes, only وجب ماذا؟ وجب I said, I did not give up only ثم قال رحمه الله او فقد التمام او فقد التمام فعلى حسب العوامن قوله قوله رحمه الله أو فقد التمام معطوف على قوله فإن فقد الايجاب كيف نعم هو قال والمستثنى بإلا من كلام تام من موجب تام وموجب ثم فرع فقال فإن فقد الايجاب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 لا باثباته يعني لا يجوز حذف المستثنى منه في الكلام الموجب يعني غير المنفي فإذا نفي جاز ذكره وجاز حذفه إذا حذف المستثنى منه طبعا اذا ذكر المستثنى منه في حال الكلام المنفي عرفنا الاحكام أنه يجوز الوجهان مع ترجيح البدليه إذا كان متصلاً فإذا كان منفصلا فالوجوب نصب عند الحجازيين وجواز الوجهين مع ترجيح النصب عند بني تميم الآن إذا حذف المستثنى منه صار ماذا؟ صار الاستثناء مفرغا مفرغا يسمى ما معنى مفرغا؟ ليس ناقص هو معنى مفرغ أن ما بعد الا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 إن هنا كذري حرف ما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم إن هي إلا زخرة وصيحة والقلم لا يكتب هذا لا يكتب أعطانا مثل هو قال What ما our purpose? Yes, نصل who ما with us are my ownυ. What is your purpose? Your purpose? The purpose that we مضاف with you is only. Your purpose is presumptive. Premium,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 على اعتبار أنها تعمل في المستثناء تلغى وعلى اعتبار أنها لا تعمل هي في المستثناء لا نقول تلغى هي أداة حصر أو حرف حصر واستثناء لا تنصر إلا الحق, لا, تنصر إلا الحق. نعم. لا نهي حرف نهي تنصر في المضارع مجزوم وجزمه السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت الا حرف حصر حق الحقه مفعول به منصوب لتنصر ونصبه الفتح الظاهر على اخره مثال اخر اذا نعم ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا ربي ان اعبد الله ربي وربكم ما قلت ما نافي قلت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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لي قلت أن حرف تفسير مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين أن اعبدوا وعبدوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو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 اللام مزحلقه كبيره خبر ان واضح الا حرف استثناء على جار مجرور خاشعين مجرور ب على وجرور ياء الى اخره متعلقان بماذا بكبيره كبيره على الخاشعين إذا فكبيره عملت في الخاشعين هذا مفرغ او لا؟ ما قبل الا عمل فيما بعد الا هل هو منفي ليس منفيا واضح الان هذا مثال an هناك I من there are further 10 things in the no-run Quran, that have given the event to have the services become aесс例, some sogenan Leah asked him here tekrar decisions and اه ما يستثنى بغيره وسواه اه ينرجيه الى الدرسيه القادم ان شاء الله ما بقي اسهل مما مضى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله